سيفا ان من كف يديك ايوتقن نصابل أرشه فسألنا من تراه له هذا لا لك ورو فاكيل فادو عليه كن في كاب السماء في عينيك كلما نافسصب سنا نامه إليك ما تغنى الغضب. ليلقي زفرات الغرام في أذنيك سكر الروض سكرة صرعة عندما قرى العبيل من نهدانك قتلاً حسدا منك وألقى دماغ في وجنتيك والفراشة ما التي ظهر لما حدستها الأنساء وعنش فتاك قتل الورد نفسه حسدا منك والقادمة في وجنتيك والفراشة ما التي ظهر لما حدستها الأنساء وعجبتها رفعوه من حيل الجمال نسانا أنحنو الشعر I'll